بفتح ميميهما أي في السهل والصعب والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تاويلا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه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 لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجو ونجوا جميعا رواه البخاري القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه استهموا اقترعوا عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء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 قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها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 خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن ابي سعيد الحسن البصري ان عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمه فإياك أن تكون منهم فقال له جلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخاله بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد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 قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل لا يختص بجلد وخشب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 لا تأمرن بالمعروف ولا عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأترنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم رواه ابو داود والترمذي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 رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة